بسم الله وصلات والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد طيب ما انتهينا مشايخ المرة السابقة في الأصول من الحكم التكليفي أو الحكم الشرعي التكليفي نبدأ نأخذ في هذه المرة الحكم الشرعي الوضعي. فيقول الشيخ عليه رحمة الله الأحكام الوضعيه يقول هي ما وضعه الشارع من أمارات لسبوت أو انتفاء أو نفوز أو إلغاء. يبدأ تعرف الحكم الشرعي الوضعي. اللي هو ما وضعه الشارع من أمارات أو علامات يعني. لثبوت أو انتفاء أو نفوز أو إيه أو إلغاء خلاص كده يبازي أربعة أشياء علامة على الثبوت على ثبوت الحق أينما لثبوت أو انتفاء أو نفوز أو إلغاء طيب إبقى هذا الشرح التعريف يقول ما وضعه الشارع سيخرج ما وضعه غير الشارع يقول من علامات طبعا هذه العلامات أو الأمرات قسمة إلى أربعة أقسام القسم الأول علامة لسبوط الحق علامات لسبوط لسبوت الحق مثل قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس فمقتضى هذه العلامة أنه إذا دخل وقت دخول الشمس وجب أو سابة حكم وجوب الصلاة أو علامة على الانتفاء وده القسم الثاني علامات على انتفاء الحق مثل مثلا اختلاف الدين كسبب للمنع من الميراث او الحيض مثلا كسبب للمنع من الايه من الصلاه اختلاف الدين مثلا يعني ان الكافر لا يرث من مسلم او الحيض ماشي او الحيض كسبب كمانع من الايه من الميراث يبقى اذا عندك الحيض يمنع من الميراث فالحيض هنا علامة على انتفاء الحكم اللي هو وجوب الايه اللي هو وجوب الصلاة. كمان من الصلاة إنا من الحيض كمان من موانع الصلاة. الحيض يمنع من وجوب الصلاة. فنقول علامة على انتفاء الحكم وهو وجوب الصلاة. علامة على انتفاء الحكم وهو وجوب الصلاة. طيب القسم الرابع عندك يقول علامات على النفوز. علامات على النفوز. وده بيكون يعني في الغالب في باب المعاملات ان المعاملات تكون نافذه يعني مثل مثلا اشتراط أن يكون الـ الـ الـ الـ البيع مثلا من مالك فكون البيع من مالك علامة على نفوذ العقل على نفوذ العقد او الغاء وده القسم الرابع الالغاء علامه على الالغاء يعني ان البيع يكون صحيح نافذ يعني يترتب عليه اثاره او علامه على الالغاء مثل مثلا البيع بعد في وقت الجمعه مثلا بعد اذان الجمعه على قول من قال ان البيع يصير باطل ففي هذه الحالة نقول ان نداء الجمعة علامة على إيه؟ على انتفاء صحة البيت يبقى كأن الأحكام الوضعية إما علامة على ثبوت حكم أو انتفاء حكم أو نفوذ معاملة صحتها يعني أو فساد المعاملة وإلخ لذلك يقول ما وضع الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوز أو, أو إلغاء؟ لا دا مسألة فقه يعني مش نتعرض لها الآن. خلاص يا هيش؟ هي بس إحنا نضربه من باب المثال وإلا عشان استقصي فيها الخلاف يبدر صايز. خلاص مش هيش انتبه. طيب نرجع بسانية يقول ومنها يبقى بعد ما ذكر لنا الأحكام الوضعية اللي أنت عارفها. قال ومنها يبقى لما يقول لك ومنها بمعنى كده يذكر اقسام الأحكام الوضعيه كلها ولا يذكر بعضها لا بعضها لانه يقول ومنها يبقى يذكر بعضها لان من هنا للطبيب كانه يقول هذه بعض الاحكام الوضعيه وليس الجامعه لانها في الحقيقه كثيره وطبعا لان هذا الكتاب مختصر الشيخ يعني لم يذكرها جميعا انما ذكر بعضها اللي هو يكسر الحاجة اليه يعني. طيب يقول منها يبقى ده رقم واحد في الاحكام عندك الصحه و أنا انا في الحقيقه يعني كنت اتمنى ان هو يعني يذكر الصحة والفساد بعد إيه؟ بعد ما يذكر الشرط والسبب والمانع نحوها لأن الصحه والفساد مترتبه عليها لكن هو اول ما بدا بدأ ايه لذلك احنا نسير متقيدين بالكتاب يعني وان كان الترتيب الادق ان هو كان جعلها بعد هذه الاشياء يعني. نعم, نعم. يبدأ ولم بالصحيح يقول الصحيح لغه السليم من المرض يعني تقول فلان صحيح يعني صحيح يعني سليم من المرض يعني عندوش مرض معين فالصحيح لغه بمعنى السليم من المرض السليم أو السالم بمعنى طيب واصطلاحا قال ما ترتبت اثار فعله عليه عبادة كان أو معاملة أم عقدا يعني هو الأدق إن قال ما ترتبت أثار فعله عليه في العبادات والعقود أين ما ترتبت أثار فعله عليه ده التعريف بس أو أنت ممكن تضفلات تقول في العبادات والأي والأو قولوا ما ترتبت الآثار فعله عليه يخرج ما لم تترتب الآثار فعله عليه لأن الذي لا ترتب الآثار فعله عليه ده هذا ده الفاس الصحيح معنى كلمة أن هذه الصلاة صحيحة يعني ترتبت الآثار عليه أن العقد صحيح يعني ترتبت الآثار عليه طب والعصالة باطلة يعني لم تترتب الآثار عليه العقد باطل يعني لم تترتب الآثار عليه يبقى اذا لما نقول اصطلاحا الصحيح هو ما ترتبت آثار فعله ايه علي ان هذا الفعل انتج الايه أنتج الأصل. طيب لذلك هو عندنا قسمان الصالح عندنا قسمان صحيح في العبادات وصحيح في الايه في المعاملات أو العقود يعني عشان تبقى عام تشمل عقود المعامله وغيرها اما الصحيح في العبادات يقول ما برئت به الزمة وسقط به الطلب ده معنى ترتب اثاره عليه يعني معنى ترتب الأثار في العبادة يعني نقول معنى ترتب الأثار في العبادة يعني تبرأ به الزمة ويسقط به الطب فالصحيح من العبادات ما برأت به الزمة وسقط به الطب خذوا بالكم الشيء الآن لما يدخل وقت الظهر زمة الإنسان بتنشغل بيه؟ بوجوب صلاة الظهر صح? إنت نقول ان صلاة الظهر صحيحة إذا برأت الزمة يعني بر براءة الزمة يعني أنه أداها ولا يطلب بيدها مرة ثانية. <تصفيق> تمام دي تقول النهي صحيح تمام يبقى نقول ما برأت بي لي يبقى معنا إن صلاة الزور صحيحة أن الزمة ظهر برأت بيه. يعني لو رأي وصلى الزور صلاة صحيحة هل أطلب العيّة مرة ثانية؟ هه عن طلب العيّة لا نطلب بإعادتها مرة ثانية لماذا مشايف؟ لأن زمته قد برأت منها. كذلك مثلا وجوب الزكاة لو إنسان واجبت عليه الزكاة تصير زمته منشغلة بالزكاة فلو أدى الزكاة على وجه صحيح معنى ان احنا نقول الزكاة إخراجها صحيح أنه لا يطالب بها ثانية يبقى بها زمته طيب قال وسقط به الطلب سقط به الطلب أنت لما دخل وقت الظهر صرت زمتك مشغولة بوجوب صلاة الظهر وصرت مطالب بس بسنة الظهر لكن لا أقول ان زمتك مشغولة به لأن معنى ان زمتك مشغولة به يعني دين عليا فهل السنه واجبة؟ ليست واجبه فبالتالي الذي تنشغل به الزمة هو الصلاه الظهر والذي يطالب به ولا تنشغل به الزمة ايه هو سنه الظهر خدت انت بالك لذلك له ادى صلاه الظهر صحيحه وسنه الظهر صحيحه في الفرد قول برات الزمة وفي السنه اقول سقط الايه الطلب يبقى في السنه لا نقول برات الزمة لأن اصلا الزمه لم تنشغل بها لانه لو ما اداش لا تجب عليه واللي ينشغل به الزمة يجب اداؤه فلذلك نقول في السنن سقط به الطلب لذلك الشيخ يقول ما برأت به الزمة وسقط به الإيه؟ وسقط به الطلب برأت الزمة ده في جانب الواجبات سقط الطلب في جانب يا مشايخ في جانب ماذا السنن المصحبة جيد يقول والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا خد بالك الصحيح العقد يعني العقد صحيح يعني ترتبت آثاره على ما على وجود يعني خد بالك معنى أن انا أقول ان عقد الزواج صحيح إذا ترتبت آثاره علي, إيه؟ على وجود آثاره يعني إيه؟ يعني الرجل يملك حل الاستمتاع بالمرأة صح كده والمرأة تملك العقد آه تملك المهر صح كده طيب اما اقول العقد البيع صحيح يعني ايه عقد البيع صحيح يعني ترتبت اثاره عليه طبيعه اثر عقد البيع انتقال الملكيه ان البائع يمتلك المال والمشتري يمتلك الايه يمتلك مثلا الشيء المبيع صح يبقى البائع يمتلك الثمن والمشتري امتلك الشيء المبيع خلاص كده مش هيك يبقى ده معنى ترتب الاثار عقد الايجاره ترتب الاثار عليه ايه ان المستاجر يمتلك حق الانتفاع بالعين والمؤجر يمتلك إيه يمتلك الثمن الذي يكون في مقابل حق الارتفاع. مالك يا مشيخ يبقى ده معناه ان إنه يكون العاقصة حين ترتبت الأثار مش علي إيه مشيخ عليه. عشان كده خد بالك الأثار دي إذا لم تشترط في العقد أنت بترتبه عليه حتى ولو لم تكن مذكورة فيه. حتى ولو لم تكن إيه مذكورة إيه فيه. فانتبه. يبقى الصحيح في العبادة برأت بيزمة وسقط به الطلاق. الصحيح في المعاملة أو في العقود ما ترتبت أثاره على إيه. على وجوده ما ترتبت أثار لا بريئة لكن أقول ترتبت الأثار على الوجود الأثار انتقال الملكية حل الاستمتاع حل امتلاك المه امتلاك حق الانتفاع بالعين المؤجره امتلاك السمن على حسب العقد بقى لا اللي هي الأثار المترتبة على العقد أي عقد لان كل عقد بيختلف عقد الإيجار له أثر غير عقد الملك وعقد الملك له أثر غير عقد الايه غير عقد النكاح مثلا وهكذا فكل عقد له أثر غير الأخر طيب سؤال متى يكون الشيء صحيحا احنا عرفنا دلوقتي معنا الصحة في العبادات وكذا امتا بها تكون صحيحا اللي شروط الصحة نقول اللوائي لا يكون الشيء صحيحا كما يذكر الشيخ إلا بتمام شروطه وانتفاء يا ما موانعه إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه ونحن بنعبر عنه بقاعدة عامة بتقول يا ما تقول الأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها وخد بالك لا سواء في العبادات أو في الأ أو في المعاملات أو في أحكام الدنيا أو في أحكام الآخرة أي شيء الأحكام الأشياء أو الأحكام لا تتم إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. يبقى بعشان الصلاة كل الناس صحيحها لازم تبقى شروطها مستوفية وموانعها متفهية. فلو إن مثلا عندنا امرأة حائ قامت وصلت بالقرآن من اوله واخره وتوضأت واستقبلت القبلة وفعلت كل الشروط صلاة صحيحة ولا باطلة صحيحة ولا باطلة باطلة لماذا لوجود مانع إيه هو المانع الحير صح طيب ولو أن رجلا صلى بغير وضوء مستقبل القبلة وتلا بالقرآن جميعه في صلاته وأتى بكل الشروط غير الوضوء ايه حكم صلاته؟ لماذا؟ لان فقد شرط من شروط من شروط صحه الصلاه اللي هو الايه مش اللي هي الطهارة، يبقى اذا في شرط من شروط صحه الصلاه فقده اللي هو الطهارة، فصلاته في هذه الحاله صلاه ايه؟ صلاه باطل. طيب ولو ان مثلا واحد من الناس زيد من الناس اخذ كتاب عمرو مثلا وباعه بغير اذن عمرو، حكم البيع ايه؟ باطل لانه باعه ايه؟ باع ما لم يملك لأنه باع ما لم يملك باطل ليه؟ لأنه وجد شرط طب ولو إنسان باع بعض أزان الجمعة ما حكم البيع؟ باطل ليه؟ لأنه وجد مانع لأنه وجد هنا إيه؟ مانع إذا مع الصحة والفساد عبارة عن إننا بقول إيه؟ الشروط مستوفية والموانع منتفلة أو في شرط ناقص أو حاضر. إذا متى تكون العبادة أو المعاملة صحيحة نقول إذا وقعت مستوفية الشروط والمو... ومنتفية الموانع لو اختل شرط أو وجد مانع تصير العبادة أو المعاملة هي مشايخ باطله خلاص إذا انتبهوا لهذا جيد طيب. بعد ما تكلم على الصحيح انتقلنا للكلام على الفاسد هذا القسم الثاني في أقسام حكم الوضعي الفاسد طيب يقول الفاسد لغة الزاهب ضياعا وخسران يعني لو فسد الزرع يعني زهب ضياعا وخسران فسد البيض يعني زهب ضياعا وخسران يعني لا ينتفع به فكلمة فاسد يعني كل شيء لا ينتفع به واصطلاحا عكس, عكس الصحيح اللي هو ايه ما لا تترتب اثار فعلي عليه في العبادات والمعاملات يبقى نقول الذي لا تترتب اثار فعله عليه في العبادات أو المعاملات وطبعا برضه الفاسد في العبادات زي ما مر بنا نقول هو يا مشايخ نقول هو الذي لا تبرأ به الذمه ولا ت... ولا يسقط به الطلب والفاسد في المعاملات أو الفاسد في العقود يعني نقول الذي لا تترتب اثاره عليه وطبعا عرفنا ان الصحة والفساد ترجع لمعنى يا مشايد ها ترجع لمعنى ماذا وجود اكتمال الشروط وانتفاء الموانع. تمام بذلك الصحيح والفاسد يكاد يكونوا مفحسوا طيب طب هنا مسألة هل الفاسد بمعنى الباطل ولا فيه بينهم فرق الفاسد بمعنى الباطل ولا فيه بينهم فرق نقول اكثر اهل العلم لا يفرق يقول فاسد وباطل بمعنى واحد. وبعض أهل العلم فرقوا فالأحناف فرقوا بين الفاسد والايه والباطل قالوا الباطل ما حرم بأصله والفاسد ما حرم بوصفه لا بأصل ما حرم بوصفه لا لا بأصل أعطيكم مثال خد بالك أي نعم ما حرم بايه ما حرم بوصف الصلاه بغير وضوء هذه محرمه باصلها ولا بوصفها باصلها باصلها اصل الصلاه نفسه خد بالك يبقى دي محرمه بايه باصله لانه لم ياتي اطلاقا إباحة الصلاه بغير وضوء فده يقول عنها باطل يبقى لا يرتب عليها اي اثر مطلق لكن الصلاه بعد العص على قول من قال أن النهي التحريم، فقل لك ذي محرمة بالأصل ولا بالوصف؟ بالوصف من حيث الأصل الصلاة إيه؟ أصلها صحيح لأنه مأمور بها صح وشروطها مستوفية وصل الروضة ونحوها مستقبل قبلة ونحو ذلك. لكن اللي حرم فيها أيه وصف إنه في وقت معين على صفة معينة. يبقى لم تحرم الصلاة نفسها، لكن حرمت الصفة اللي كانت فيها اللي الصلاة أما الصلاة بغير روضة صلاة نفسها محرم. قد يبقى هناك حرم بأصل و هناك حرمة, وهنا حرمة بإيه؟ فلذلك الصلاة بغير وضوء يقول عليها باطله والصلاة بعد العصر يقول عليها فاسدة على قول من قال بالتحريم طبعا كانت المسألة خلافية طب الفرق يا ما شايف الفرق إيه؟ إن هو الباطلة لا يترتب عليها أي أصر أما الفاسدة فيترتب عليها بعض الأصر يعني الفاسدة عندهم يرتب عليها بعض الأصر من باب يعني إيه؟ إنه هو يب طبقة كما هي ونحو ذلك مثلا يا مشاهد تعال أديك مثال آخر في المعاملات زواج ذات محرم يعني أن الرجل يتزوج أخته هذا باطل بأصل ولا بوصفه بأصل فلذلك دي باطلة فلو وقع هذا الزواج عند الأحناف فيقول أنه لا يترتب عليه أي أمر يعني لا ينسب فيه الولد للرجل ولا يحل للمرأة المهر ولا نحو ذلك بل قد يكون زنا ويعاقب كليهما خلاص كده ده محرم لكن لو تزوج مثلا زواجا اختل فيه شرط من شروطه او اختل فيه شيء من الوصف يعني مثلا كالزواج الزواج انا طبعا وطبعا هذا لا صح التمثيل به عندهم يعني لأنه ما يرون الزواج المرأة بغير ولي جائز فلو لو إن مثلاً طبعاً إيه؟ لا يصح يصح في صورة عشان يبقى دقي لأن هم يرون المرأة السيب أما المرأة البكر فلا, فلا يصح لذلك لو قلنا أن امرأة بكر تزوجت بغير ولي بخذ بالك الأحناف لا يفرقوا بين الرشيد وغير الرشيد هنشوف لك إن تبلغ سن واحد وعشرين وكذا زي ما بعرفه قانون ضخط إنما الأحناف يفرقوا بين السيب وبين البكر فيجعل المرأة يجوز لها أن تتزوج بغير إذن ولي أما البكر فلا لا تتزوج إلا بإذن وليها تمام فلذلك لو عندنا بكر قاصر يعني عندنا بكر وقاصر كمان يعني لسه صغير وتزوجت بغير إذن وليها صح يبدأ على مذهب الجميع سواء عند الأحناف أو غيرهم هذا الزواج فقد أو فقد شيئا من شروط صحة يعني يكون عندهم هذا الزواج غير, إيه؟ غير صحيح لكن لا يقول عنه باطل لماذا؟ قالوا لأنه خد باله الزواج من هذه المرأة أصل مباح ولا حرام مباح لأنها ليس هناك سبيه الذي يقتضي التحريم قالوا ما القيل منه في هذه الحالة؟ قالوا الوصف الذي طرأ عليك وأنه تزوجها على إيه؟ على صفة معينة وأنه تزوج بغير إذن إيه؟ وليها قالوا طيب بدنا نقول عنه فاسد وليس إيه؟ وليس محرم يترتب على باي إن الولاد ينسب لابيه مش لامه الزوجة اللي فات مكروش ينسب للاب كانوا ينسبوا للأم كالزنا سواء بس أوينا ينسبوا ويترتب عليه إن البنت الصغيرة تملك هي مشايخ تملك المح يعني يملك المهر هناك لم يملك المهر صح كده وإن كان في الحالتين هيرى هو يفرق بينهم يعني إنه يرى إن الزواج إيه لا يترتب عليه إيه؟ ان الزواج في الحالتين لا يصح بس مرة لا يصح لأنه باطل ومرة لا يصح لأنه إيه فاسد فالباطل عندهم لا يترتب عليه أي اثر مطلقا وأما الفاسد فتترتب عليه بعض الأيام الشيخ بعض الأثر. ها تبعتوا كده للتفريق يا مشيخ يبقى ده تفريق موجود عندهم طيب هناك تفريق آخر بين الفاسد والباطل وده موجود عند الحنابلة وده في مسألتين اثنين بس يقولوا أن الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في مسألتين المسألة الأولى في الزواج أو النكاح يعني أين؟ في المسألة الأولى في النكاح فيقول النكاح الباطل هو المتفق على تحريمه والفاسد هو المختلف فيه والفاسد هو الإيه المختلف فيه فمثلا يا مشايخ لو إن رجل وامرأة اجتمع على سادي فرضع منه أكثر من عشر رضعات هذا مجمع على تحريمه عشر رضعات مشبعات هذا مجمع فيه على التحريم يبقى لو إن رجل تزوج بامرأة واجتمع على سادي فرضع كليهما أكثر من عشر رضعات فيقولوا أن هذا الزواج باطل لا يتنكب عليه أي أسف لانه مجمع على تقليل لكن لو رضع أقل من عشر رضعات يقول فاس لأنه مختلف بين أهل العلم ايه عدد الرضاع المحرم بعضهم يقول برضعه واحدة باثنان بثلاث بخمس بسبع ب... إلى أن يصلوا إلى عشر يبقى أكثر حاجة مختلف فيها كم؟ عشر رضعات أقل من عشرة مختلف فيه فلو انه رضع معها أقل من عشرة على قولنا حتى لو قلنا إن النكاح فاسد يعني لو أنا الراجع عندي مثلا إن خمس رضعات مشبعات محرمات فلو إنه رضع ستة سبعة تسعة هقول أن هذا النكاح فاسد لكن لو رضع عشرة هقول النكاح باطل الفرق إيه إن الغاي تسعة في خلاف ف ف اعتبرنا الخلاف اللي موجود بين أهل العلم أكثر من تسعة ما فيش خلاف لأنه من أول عشرة في إجماع لان الأقوال اختلفت لغاية عشرة بعض ما حدش اختلف كل مجمع أنه أكثر من عشرة ايه؟ محرم عشرة فأكثر محرم خدتم بالكم يبقى ده متفق عليه طيب لو إن مثلا رجل تزوج ذات محرم فده دون برضو ايه مجمع على تحريمه فده فوش كلام لكن لو تزوج امرأة سيد أو بكرا رشيدة بغير ايه؟ بغير ولي فده مختلف فيه لأن الأحناف يبحوه فزواج المرأة بغير ولي البكر طبعا احنا ذكرنا لا صور القاصر مش مختلف فيه ده مجمع على تحريم القاصر مجمع على تحريم وحتى الأحناف يقولوا بتحريم زواج القاصر إلا بإذن وليه يعني بطل يقع باطل عنده وزواج ذات المحرم يقع برضو باطل لكن لو تزوج سيبا تزوج سيبا رشيدا أو بكرا رشيدا فدل الأحناف قالوا يا مشايخ قال إنه هو يباح الزواج فيها بغير إذن ولي، فيقول لك إن الزواج ده فاسد، فاسد ليلى وجود الاختلاف. أي نعم يقول أن هذا الزواج فاسد وليس باطل لوجود الخلاف فيه. خد بالك الفاسد والباطل كليهما العقد منفسخ لكن الفرق في ترتيب الأصار الأصل. الباطل مش هترتب عليه أي أصل. يعني في النكاح مش يترتب أثر يعني أن الولد ينسب لأمك كابن الزنا والمرأة لن تملك حل, حل المهر ولا ترتب أي شيء مطلقا لكن الفاسد الولد هينسب لأبيه لأن هناك شبهة منعت من بطلان الزواج فالولد هينسب لأبيه والمهر يستحق للمرأة لأن هذا نقول نكاح بشبه يبقى كأن النكاح بشبهة ينسمي نكاح فاسد والنكاح لغير شبه ينسمي نكاح إيه باطل خلاص كذا يا شيخ يبدأ التفريق الأول. الفارق الثاني عندك عند الحنابلة أيضا في مسألة الحج. فرقوا بين الباطل والفاسد في مسألة الحج. فقال الباطل هو الذي يستوجب خروجه من الحج يعني ما ينفعش يتمه ولا يقضيه كالكفر يعني لو رجل عياذ بالله كان في موطن عرفه مثلا فسب الله او سب الرسول فيكفر فده يقول لك حج وهي مشايخ حجه باطل لانه صار كافر مرتد يجب اخراجه من مكه ولا يصح ان يتم حجه فيه والحج الفاسد أين؟ وهو الذي يختل ركن من ايام الشيخ من اركان كالنكاح كالذي جامع اقصد كالجماع، كالذي يجامع امراته قبل التحلل الاول فمثل هذا يجب عليه اتمام الحج ويجب عليه القضاء يبقى الاولاني ما ترتبش عليه اي اثر الحج بتاعه صار لاغي بل وجب اخراجه من مكة اما الثاني ده ترتب عليه اثرين الاثر الاول اتمام الحج والاثر الثاني وجوب القضاء خلاص كده يا مشايخ حتى لو كان الحج حج سنه يعني لو رجل مش بيحج حجه الاسلام بيتنفل بالحج يجب عليه القضاء ايضا لانه افسد حجه لا ولا لا, لا هي عزيد الموطن فقط لان الحج جاء قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله فالحج يجب ابتداء ويجب اتمام يجب ابتداء في حجة الإسلام ولله على الناس حج البيت وأتم الحج والعمره يدل على انه اذا دخل في الحج والعمره وجب عليه اتمامها فبالتالي لو اخل بها وجب عليه القضاء لذلك الحج نفل قبل الدخول فيه العبادة الوحيدة اللي الدخول فيها يؤثر هي الحج على الصحيح هل يقص عليه غير أولا دي مسألة خلاف بين أهل العلم والأقرب عندي عدم القياس يعني العلل مش محل ذكرها لأهل خلاص يا مشايخ إذا عرفتم من الآن أن أن الفاسد والباطل بمعنى واحد عند أكثر أهل العلم وبعض أهل العلم فرقوا كالحناف فرقوا ما بطل بأصله وما فسد بوصفه والحنابلة فرقوا بين الفاسد والباطل في مسألتين في الحج والنكاح أين؟ في الحج والنكاح وعرفنا ما فيه طيب يا شيخ بعد ما عرفنا الصحيح والفاسد انتقل الشيخ بعد ذلك لذكر السبب السبب لغة الموصل بين شيئين ومنه الح... ولذلك يسمى الحبل سبب لانه يوصل بين بين طرفين السبب لغه ما وصل ما, أوص... ما ما يعني ما يوصل الى شيء ما يوصل بين شيئين نعم نسبه ماذا نسبة بين نسبة بين مش أنا مش فهم سؤالك. الله صار. تريده فهم ما تريد. ترى النسبة. معروفة يعني النسبة إن نسبة شيء إلى شيء. يعني أنت بتنسب شيء إلى شيء. نعم. لا مش توصيل إنما نسبة. يعني كأنك نسبت الكتاب لزين. فكأنك نسبت هذا الكتاب ملك. ولكن لكن أقول وصل بين شيئين يعني إيه؟ يعني انت مثلا لو جبت مثلا حبل يصل هذا الطرف بذا الطرف. ففرق بإن هو يوصل بين شيئين وإن هو ينسب شيء لشيء اخر نعم لأن النسبة بمعنى الإضافة يعني اضفت هذا الشيء للآخر كإضافة ملكية أو نحوه ففارق بين الاثنين فلسكي يمشيخ فانتبئ لذلك الله عز وجل يقول فليمدد بسبب إلى السماء يعني بسبب يعني بشيء يوصل إلى السماء فكلما أوصل إلى شيء يسمى يسمى سببا واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه الايه؟ العدم فمن حيث الاصطلاح السبب وجوده يؤثر وفقده يؤثر فلذلك يل... وجود يلزم منه الوجود وعدم يلزم منه للعدم كدخول وقت الصلاه اذا وجد وجود وجوب الصلاه واذا انتفى انتفى وجوب الصلاه فقبل دخول وقت الظهر لا يجب الظهر على انسان ولو صلى ولا كان باطلا واذا دخل وقت الظهر يجب على الإنسان الصلاه وصارت ذمته منشغله بها لا تبرأ الا بادائه لذلك يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه الايه العدم كدخول الوقت بالنسبة للصلاه سبب في وجبه فاذا وجد وجبت الصلاه واذا انتفى يعني لم يدخل الوقت انتفى وجوب الصلاه انتفى الحكم فلم تجب الصلاه بل لو صلى لتصير ايه باطله في هذه الحاله تصير باطله والارث والقرابه مثلا سبب للارث القرابة سبب للارث اذا وجدت القرابه وجد الحكم اللي هو ايه اللي هو الإرس. اللي هو وجوب الارث واذا انتفت القرابه انتفى الحكم اللي هو وجوب الارث فلا يدرس او كموت الوارث كسبب في انتقال الملك إلى الايه كموت المورس سبب في انتقال الملك إلى الوارث لو كان المورس حي لا ينتقل منه، وإذا مات انتقل منه، فذا سبب إذا مات المورس كان موته سببا في انتقال ملكه إلى الوارث وإذا انتفى الموت بوجود حياة المورس انتفى السبب فينتفي وجوب انتقال الارث إلى الوارث فكل هذه الأسب... تسمى أسباب تؤثر في وجودها وتؤثر عندها عند فقدها طيب الشيء الثاني عندك في الأحكام الشرط والشرط لغة بمعنى العلامة قال شرط وشرط فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم فقد جاي اشراطها يعني علاماته واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الا الوجود لا لا يلزم وفلسطين كان لا ليس كالسبب شرط عدم خلاص يا مشايخ لحظه بالمثال لك نقول ما يلزم من وجوده اللي. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود لا مش شرط ما يلزم من وجوده لا ما يلزم من عدم يا خلاص ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الا الوجود طيب خذ بالك نقول ما يلزم من عدمه العدم كالوضوء مثلا شرط لصحه الايه الصلاه فاذا فقد الوضوء يلزم منه بطلان الايه لكن اذا وجد الوضوء هل يلزم منه وجود الصلاه لانه قد يصلي وقد لا يصلي لكن احنا نفي السبب قلنا ايه ما يلزم من وجوده الوجود، لكن نقول وما ما وما لا يلزم من وجوده ليه؟ يبقى يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. يبقى ننفيت أنه يلزم من وجود شيء، لكن مع السبب قلت وجوده يلزم منه إيه؟ الوجود. هذا الفرق. فلذلك الوضوء إذا انتفى الصلاة طيلة واذا وجد قد يصلي وقد لا يصلي. لذلك إحنا لا نقول لا يلزم من وجود لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا يعني تزيد في التعريف. لأن لو قلت لا يلزم من وجوده الوجود خلاص. تمام؟ هنا إلى لا يلزم من وجوده شيء مطلق، لا وجود ولا عدم. طيب، لذلك نقول الصحيح في تعريفه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده ليه الوجود، لأنه قد يوجد ولا يوجد معه ليه ولا يوجد معه الحق، كالوضوء كما ذكرنا لكم. أو استقبال القبلة مثلا بالنسبة للصلاة، فلو ترك استقبال القبلة في الصلاة الصلاة باطلة، صح كده؟ ولو استقبل القبلة لا يلزم من استقبال القبلة ان هو يصلي قد يدعو قد يستقبل ويجلس إذا لا يلزم من وجوده وجود كذلك مثلا الملك بالنسبة للبيع لو باع ما لا يملك البيع باط لانتفاء شرط الملك ولو وجد الملك للشيء لا يلزم من وجود الملك وجود البائع لأنه ممكن يكون ملكي مثلا مش عازب يبيع صح كده يبقى إذن الشرط يؤثر متى الشرط يؤثر متى إذا فقدت الشرط يؤثر مدى إذا فقدت لكن إذا وجد لا تأثير لك يبقى الشرط يؤثر عند فقدي فقط وأما عند وجودي فلا يؤثر طب السبب في وجودي وفي فقد. طيب اللي يليه عندك المانع والمانع لغه الحائل بين شيئين يعني تعرف السد يسمى مانع لانه يحجز بين شيئين فكل ما حال بين شيئين او حجز بين شيئين يسمى, إيه؟ يسمى مانع واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود. ما يلزم من وجوده له العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود. عكس الشر ما يلزم من وجوده العدم مثل مثلا الحيوان. فوجود الحيوان يمنع من صحة الصلاة فيبدأ كأن الصلاة صارت حكم المعدم، فيلزم من وجود العدد لكن لو انتفى الحيض لا يلزم وجود الصلاة لأنها قد إذا انتفى حيضها قد تصلي وقد لا تصلي كذلك مثلا لو إن رجل وارث قتل مورثه فالقتل مانع من صحة الانتقال الارث يبقى وجود القتل يمنع من الارث طيب وانتفاء القتل لا يوجب الارث لان ممكن يكون مورسه لسه حي ما قتلوش صحيح بس ولسه ما فلا يوجب الارث البيع مثلا بعد اذان الجمعه على قول من قال بالبطلان فوجود فدقول وقت الجمعة ووجود الاذان يمنع من صحة البيع وانتفاء هذا الوقت لا يوجد البيع لأنه لو انتفى وقت الجمعة خارج وقت الجمعة قد يبيع وقد لا يبيع كذلك الصلاة بعد العصر على قول من قلب البطلانبر فدقول وقت العصر أو يعني الانتهاء من صلاة العصر مانع من الصلاة وإذا كان في غير وقت العصر الزهره او نحوه المنع انت لا يلزم من وجوده وجود, وجود الصلاه انه قد يصلي وقد لا يصلي يبقى كان المنع يؤثر متى يا مشايخ اذا وجد أما إذا لم يوجد لا يؤثر فكان المنع عكس الشرط والسبب يشمل الشرط والمانع لان السبب يؤثر في وجوده وفقده وأما المانع فيؤثر عند فقده عند وجوده والشرط يؤثر عند فقده خلاص كده مشايخ؟ وطبعا القاعده عندنا قلنا ايه ان الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء مشايخ وانتفاء موانعه يبقى لابد من وجود الشرط وانتفاء الموانع حتى يكون صحيح ونضيف ونضيف لكم قاعده ثانيه هنا مشايخ ان الفعل يصح إذا وجد سببه ولم يوجد شرط الفعل يصح بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط لأنه بلاش يقوله لم يوجد شرط إن الشرط لازم يوجد بس ممكن يقع قبل وجود الشرط وجود السبب وقبل وجود الشرط ولا يصح الفعل قبل وجود السبب وديكم مثال على هذه القاعدة تطبيق مثلا الكفارة مثلا ايه سبب الكفارة مشاهدة وإيش شرطها لا ليس الحنس سبب الكفارة الحلف لأن خد بالك معنى سبب شيء يؤثر في وجوده وفقده لو أقسم القسم سبب لوجوب الكفارة إذا حنت وإذا لم يقسم سبب لعدم وجود الكفارة صح كده يبقى سبب الإيه الكفارة هو الإيه؟ هو القسم كفارة اليمين أقصد يعني سبب كفارة اليمين هو الإيه القسم لو وجود اليمين نفسه وأما شرط شرط التكفير يعني شرطها هو إيه هو الحنس في اليمين وأما هو والحس في اليمين فبنار على كده لو إن رجل أقسم على شيء نقول هو وأراد إن هو ما إحنا ما فيش ما ما نحنا مش لازم كل مسألة يكون موجود معك مانع معين نعم من الشرط بلاش فلسفه خلاص تابعوا معانا طيب تابع يا مشاري انا بضرب بس المثال على القاعدة اللي احنا مطبقينها اللي هي الشرط والايه والاسباب لو ان رجل الآن اقسم ان هو مثلا لا يدخل دار فلان وبيت فلان هذا يعني قريب له وصلة الرحم توجب عليه دخوله فماذا يصنع في هذه الحالة اراد ان هو يكفر فقال لك أنني لا أريد أن أنا عايز أكفر عشان أن يكفر متى؟ نقول طالما وجد الحلف يجوز أن يكفر قبل أن يدخل لأن شرط التكفير إمتى هو الحنز إمتى إذا دخلها صح كده؟ صح؟ التكفير اللي هو إمتى إذا إيه؟ إذا دخلها فنقول سبب الوجوب وجد السبب هو إيه؟ الحلف وأما شرط الأداء فلم يوجد الشرط اللي هو إيه؟ اللي هو الدخول فبالتالي في هذه الحالة نقول طالما السبب وجد يبقى جاز أن يخرج قبل وجود الشرط. جاز أن يخرج الكفارة قبل وجود لي الشرط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقسم على يمين فراء خيرها أفضل منها فليكفر وليأتي الذي وخذ. صح كده؟ طيب لو أراد إنه يعمل الكفارة قبل ما يحلف؟ قال لك والله أنا احتمال مثلا أزعل مع أنا واحلف إن أنا ما أدخل البيت وفانا طلع الكفارة مقدم. ينفع؟ لماذا؟ لأن سامي الوجود موجودش. أشبات اللي صلى قبل دخول الوقت. قلت بالكم أشبات الذي صلى قبل دخول اليوم شيخ. قبل دخول الوقت فبالتالي يبا نقول لا يصح. لكن إذا وجد السبب اللي هو الحلفان وأراد أن يكفر قبل شرط الأذاء اللي هو الحنس في اليمين فله أن يفعل أي ذلك مثال آخر مثلا زكاة رمضان, رمضان. إيه سبب وجوبها دخول رمضان ويش شرط أذاءها انتهاء رمضان انقضاء رمضان أسبب الوجوب دخول رمضان ووقت الأذاء او شرط الأداء يعني اللي هو إيه؟ اللي هو انتهاء رمضان صح كده؟ تمام؟ يبقى بالتالي على القاعدة إذا وجد السبب جاز أداء الفعل قبل وجود الشرط فبالتالي إذا دخل رمضان جاز أن يخرج زكاة الفطر قبل إيه؟ قبل انتهاء رمضان لكن هل ينفع يخرجها قبل دخول رمضان؟ ينفع؟ ما ينفعش ما ينفعش ليه؟ لأن السبب لم يوجد بعد زي زكاة ال... زي الزكاة عمّا تن مش زكاة بقى الفطر الزكاة عمّا زكاة الأموال أو الزراعة وغيرها أو سبب الزكاة في زكاة المال هي ملك النصاب سبب الزكاة عموما السبب هو ملك النصاب صح كده وشرط الأداء هو حوالان الحول أو مرور الحول صح كده مشيت يبقى إذا وجد النصاب جاز أن يخرج الزكاة مقدما قبل ما يأتي وقت الأداء اللي هو حوالان الحول صح كده؟ يباجوز إخراج الزكاة مقدّم. يبقى لو واحد ملك نصاب معين الآن ليه نخرج زكاة قبل مرور الحول؟ لإن السبب موجود. طب إذا لم يملك النصاب هل له أنه يخرج الزكاة؟ واحد ما ملكش النصاب قال لك أخرج النصاب على احتمال اللي أنا ملك النصاب بعد كده ينفع لما ينفعش؟ ما ينفعش لماذا؟ لأن لو لم يوجد السبب بعد. يبقى القاعدة إذا وجد السبب جاز الفعل حتى ولولا بيوجد شرط الأداء وإذا انتفى السبب لا يجز الفعل إكلا إذا كانت قاعدة رسولية استفدنا من هنا هل سيما شيخ وطي طبعا على تذبقات كثيرة جدا في كتب الفرق ذكرنا لكم الآن منها أمس. وطبعا دي الأشياء اللي الشيخ ذكرها عندك هنا في هذا الباب وطبعا الحكم الشرعي الوضعي فيه أكثر من ذلك الحقيقة يعني يعني وشك ذكر عندك السبب والشرط والمانع في عندك والصحة والفساد نعم ذكر هذه في عندك العلة وفي عندك الرخصة وفي العزيمة وفي الأداء وفي القضاء إلى غير هذه الأشياء من مما يعني يدخل في هذا المانع طيب احنا ممكن نعرج عليها تعريج يعني سريع لكن لن نفصل فيها كثيرا طيب بس هنا بس مسألة قبل ما ننتقل متعلقة بالأسباب والشروط والإيه والموانع انتبهوا مشهد. نقول أن الشروط أو الأسباب يعني على أقسام. ثلاثة. القسم الأول الشروط على أقسام ثلاثة مشهد. القسم الأول شرط ده من حيث قدرة العبد. لأني لا تقسيم تأخد. بس دا يعني أنا عايزه بس حيث قدرة العبد. شرط مقدور للعبد ولكنه غير مأمور به يعني لا يكلف به فهذا من خطاب الوضع ده اللي بنسميه السبب يا ما شايف. اللي هي كدخول الوقت بالنسبة للصلاة فدخول الوقت شرط أو سبب لصحة الصلاة خلاص يا ما شايف. لكنه لا يؤمر إيه لا يؤمر به شرط أقصد غير مقدور للعبد لأن دخول الوقت غير مقدور للعبد أصلا فبالتالي لا يقدر به فهذا من خطاب الوضع الثاني شرط شرط لا يكلف هيكلف ازاي يكلف ان الشمس تغيب او تشرق او نحو ذلك الاول ده بس اكتبوه شرط غير مقدور للعبد بس شرط غير مقدور للعبد بس حته لم يامر بيدش شرط شرط غير مقدور للعبد كدخول الوقت وده اللي احنا بنسميه إيه السبب لان ده الفرق بين السبب والشرط السبب خارج عن قدره العبد اما الشرط فداخل في قدره العبد الثاني شرط داخل تحت قدرة العبد لكنه لا يؤمر به يعني داخل في قدرتي أقدر عليك اللي هو أمر به كمثلاً كالنصاب بالنسبة للزكاة فالنصاب مثلاً ممكن أن إنسان يعمل ويجتايف حتى يجمع النصاب فده داخل تحت قدرة العبد يعني ممكن إنسان يملك نصاب لكنه غير مأمور به يعني لا يؤمر الإنسان بجمع النصاب لإخراج الزكاة يبقى داخل تحت قدرته لكنه غير هي يا مشايخ غير مأمور به الثالث يبقى الاثنين دول من خطاب الوظف الاول والثاني دول من خطاب يا مشايخ من خطاب الوظف الثالث شرط مأمور به داخل تحت قدره العبد ومأمور به شرط داخل تحت قدرة العبد ومأمور به وده من خطاب التكليف ك ايه كمثلا كالوضوء فالوضوء شرط لصحة الصلاة ومأمور يا مشايخ ومأمور به طبعاً يا ريت لو أنت خليتوا المثال الأول اللي هو بدل دخول وقت الصلاة خلي المثال حولان الحول أو مرور الحول لكي يبقى قريب يعني. لطبعاً مرور الحول مش داخل تحت قدرة إنسانا مش داخل تحت قدرتك ان اليوم يغيب والسنة تمضي ونحو ذلك لكن ملك النصاب داخل تحت قدرتك عشان يبقى التوضيح والتفريق السريع. بس يا مشايخ إذا صارت عندك الآن إيه؟, إيه شرط خارج عن قدرة الإنسان شرط داخل تحت قدرته ولا يُعمر به دون من خطاب الوعد. شرط مأمور به ذا من خطاب التكليف لأن الوضوء في نفسه عبادة مأمور به. وذا اللي بيسموه شرط الصحة. فشروط الصحة كلها في الغالب هتلاقيها مشايخ. شروط الصحة كلها في الغالب عباد. يبقى شرط الصحة عباد. والشرط اللي هو داخل تحت القدرة لو أمر ذي بنسميه شرط وجوب بنسميه إيه؟ شرط وجوب فشروط الوجوب هذه تحت قدرتك لكنك لا تؤمر به. والشرط اللي هو خارج عن قدرتك بنسميه شرط أداة. بنسميه شرط يا مشيت شرط أداة. اللي هو كيامشيخ كحوالان الحول فإذا مر الحول يا دا شرط لأداء الزكاة وجب أداء الزكاة خلاص مشايخ يبقى إن عندك شرط صحة وشرط وجوب وشرط أداء وانت عرفت الفرق بين إيه؟ بين كل الآن فهذه من المسائل المفيدة في هذا الباب أيضا طيب نعرج بقى على باقي أو يعني على يعني بعضها سريعا فنقول منها العلمة والعلة لغة العلة لغة ما اوجب تغير الحال يعني العلة عن تغير عليه يعني تغير الحال قلت فلان عليل يعني يعني تغير حكم ونقول على اصطلاحا ما يوجد بوجودها الحكم وينتفي بانتفائه نعم <تصفيق> اللي ابن قول يدور مع الحكم وجودا وعدما وبعضهم يقول هي العلة أو الوصف الذي أوجب الحكم نقول هي الوصف الذي أوجب الحكم <تصفيق> أوجب أو أوجد سياب كالإسكار مثلا في تحريم الخمر فالإسكار عله لتحريم الخمر فده الوصف اللي أوجب التحريم أو كصفر مثلاً كعله ل القصر في الصلاة ونحوها للقصر والإفطار في الصيام ورحمة الله لا الصفر المشقه الحقيقة طيب يا باشا بعد العله اكتب الايه الحكمه بعد العله اكتب الايه الحكمه فنقول الحكمه هي المعنى الذي صار الوصف من اجله علم هي المعنى الذي صار الوصف من اجله علم فمثلا السفر وصف اباح الفطر واباح القصر في الصلاه العله ايه الحكمه ايه دفع المشقه فكان المشقه هي اللي هي المشقه هي الايه هي التي جعلت السفر عله بالك لذلك نقول المشقه هي الحكمه من اباحه القصر في الصلاه والافطار في الايه في السفر واما العله فهي السفر وطبعا العلة بتعرف بعض بتعريف أخرى يعني بس أنا ذكرت لك أبسطها فبيقوله هي الوصف الظاهر المنضبط آه هي الوصف الظاهر المنضبط المؤثر في وجود الحكم واندفاع آه المنضبط المؤثر في وجود الحكم واندفاع طبعا لا تعرفك كثيرا جدا عند الأصوليين يعني هي الان بس انا بديكوا اشارات لها لكن مش هنستقصي مباحثها و كان ربما في القياسه هاته تفصيل كثير لها ان شاء الله طيب عندك بعد ذلك يبقى عندك الحكمة والعلم الفرق بينهم ايه العله ده الوصف اللي, إيه؟ اللي اثر في الحكم والحكمة، ده المعنى اللي جعل هذا الوصف مؤثر خدت بالكم كده يبقى الفرق بين الاتنين عشان تفرق بينهم طب والسبب بعضهم يجعل العلة هي السبب يعني بعض الوصول يقول العلة هي السبب لا فارق صح؟ وبعضهم يفرق يقول ان السبب يقول ان العلة قسم من الاسباب يعني جزء من السبب وليس فيه, وليس فيه السبب يقول هي السبب الذي تخلف حكمه تخلف شطه يقول أن العلة هي السبب الذي تخلف شط كاليمين للكفر بدون حاسم مثلا حضر ابنه دلوقتي طيب وعندك الاعاده والاداء الاعاده طبعا لغه تكرير الفعل او تكرار الفعل واصطلاحا فعل العبادة مرة اخرى لبطلان لموجب أو لبطلان الأولى لموجب خلاه لموجب فعل العبادة أو تكرار فعل العبادة خلاه تكرار فعل العبادة لمنجب سواء كان الموجب ده البطلان أو زيادة فضل أو نحو زيادة. طيب وعندك القضاء وطبعا القضاء يعني إيه ياتي لمعاني كثيرة يعني أزارع ممكن تقول الفصل أو نحوها واصطلاحا فعل العبادة بعد فروج وقته أو أداء العبادة بعد فروج وقته أو بعضهم يعبر يقول فعل العبادة المؤقتة بعد الوقت المحدد لك و ضغط فعل العباده المؤقته هي محدده بوقت بعد الوقت المحدد والأداء والاداء لغه يقول اعطاء الحق لصاحبه واصطلاحا هو ايقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا على صفه صحيحه ايقاع العباده في وقتها المعين لها شرعا على صفه صحيحه وعندك العزيمه لغة هي القصد المؤكد انا عزم على الشيء قصده قصدا مؤكدا ويقول هو الحكم الثابت على مقتضى الاصل يعني بين قوسين يعني إيه من غير مخالفه للدليل الشرعي او فالصلاة يعني في الصلاه فدا وقتها يقال عنه إيه عزيمه ودا على صفته المعتبره شرعا عزيمة على مقتضى الأصل يعني موافقه لصفتها الشرعيه في وقتها المحدد الشرع ده اسمه عزيز والرخصه لغه بمعنى السهوله او اليسر وبعضهم يقول النعومه والليونه الى اخره واصطلاحا ما ثبت على خلاف الاصل ده ابسط تعريف لسبب شرعي ما سبب على خلاف الأصل لسبب شرعي يعني في خارج وقتها أو تخفيف في عدد ركعات نحوها سبب شرعي فعلى قول من قال إن, الصلاة إن القصر في الصفر رخصة يبقى يعني لأن طبعا مختلف بعضهم يقول سنة على قول من قال إنها رخصة فنقول إنها سببتت على خلاف الوصف الشرعي على خلاف الأصل لأن الأصل إنه يصل لصلاة كم ربعية صح وأنه يصلي الصلاه في وقتها فأنه يجمع بين الظهر والعصر في جمع تقديم أو تاخير وأنه يقصر الصلاه الرباعيه بركعتين فقط فدا يقول واقع على خلاف مشايخ على خلاف الاصل فدا يسمى ايه رخصة فكل ما وقع على خلاف الاصل لسبب شرعي يسمى ايه مشايخ يسمى رخص طبعا لما نقول لسبب شرعي يخرج ما يقع على خلاف الاصل لسبب غير ايه غير شرعي يعني لو ان انسان مثلا يعني اخر الصلاه على وقتها يعني صلى الظهر في وقت العصر وهو مقيم لا يقال ان هذا رخصه لكن يقال أن هذا قضاء لانه وقع على سبب غير ايها مشايخ غير شرعي تمام او كاذل الميت مثلا للمضطر فاكل الميت المضطر وقع على سبب شرعي فهذا يسمى ايها مشايخ يسمى رخصه وهكذا أي نعم كل هذا يدخل في هذا على خلاف يعني بعض العلماء في الفطره قال هو رخصه فقط أو أعلى منها لو سنة أو لا حزن طيب طبعاً بحنا كده مررنا على أقسام الحكم الوضعي إجمالاً وفصلنا اللي الشيخ ذكره يعني معه تفصيلاً ويبقى كده احنا انتهينا من أقسام الحكم التكليفي بكلا شقة بإذن الله جل جلاله. وأقول قولي هذا السلام لكم ومع جزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين